الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعه قل بل ان ربي لا اتيانكم علل الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر ولا Liyajdhi alladhina amanu ما الذي انزل اليك من ربك هو الحق فهو يهدي ويهدي الى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا لدد لكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق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 شَاءَ أَنْ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ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 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن نُّحَاسٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ وَجِفَانٍ كَالجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ قَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَزْقٌ غَفِيرٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَٰلَتَيْنِ ان جننتين جنتين ثواني اكل خمص واثن وشيء من السدر قليل ذلك جزيناه بما كفروا وهل الْمُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا 121. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور 122. ولقد صدق عليهم إبريس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين 123. وما كان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 Qul illahu wa illa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 يستضعفون للذين استكبروا للذين استكبروا لولا انتم لكم المؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم عن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 وَلَوْ أَنَّهُ وَأَوْلَادُهُ وَلَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يقربكم عي 119. ومن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 110. ويوم يحشرهم جميعا quae te amat يَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا وقالوا من هذا الا الا اسم مفترى وقال kan minnadhil wakadhdhaballadhina min qabrihim wama balaghū mi'shāran antaynāhum wama balaghū mi'shāran antaynāhum fakadhdhabū rusulī fakaifa kānan nakīl ان تقوم 122. وهو على كل شيء شهيد 123. قل إن ربي يخذف بالحف على يا ربي انه سميع قريب ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا مما كان قني 129. وقد كفروا به من قبل 120. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد 121. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم, كما فعل بأشياعهم من قبل 122. إنهم كانوا في شك دون